فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أو زارها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 فعلَم أنهُ ل إِلَهَا إَِّ اللهَّهُ وَاستَغْفِ لِذ بِكَولِمُؤمِنينَ وَمُؤمنِنات واللَّهُ يَعلَمُ مُتَقَبَكُم وَمَثْوكُمْ وَيَقولُول الذينَ آمَنوا لَ لا نُزِلَ سُورَةُم فَإذاَا أُزِلَ سُورَةُم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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَانُوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهدى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 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ